الموقع الرسمي ل ف ض ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه ا ل ح م د لله رب العالمين قيوم السماوات و ا ل أ ر ض ي ن ورب الخلائق أ ج م ع ي ن إ ل ه ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن أ ح م د ه سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين و أ ص ل ي و أ س ل م على سيد ولد آ د م أ ج م ع ي ن خليل رب العالمين قائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إ ل ى صراط الله المستقيم وعلى آ ل ه واصحابه اجمعين يفقد المسلم المعاصر توازنه بين اشواق روحه ومعطيات جسده نعم نحن نعيش في عصر كثرت فيه الفتن وتفاقمت فيه المشاكل وتعدلت فيه الهموم وتعاظمت فيه الافات تطور الطب وتطور المرض تطورت التقنيات وتطورت الجرائم زادت الموارد وزادت المشاكل لا تجدوا احدا في عصرنا هذا الا وهو يشكو الا من رحم ربي اما من ضيق عيش او هم او غم او مرض مستعص او مشاكل ا ج ت م ا ع ي ة او هموم ا س ر ي ة انه عصر كثرت فيه الشكوى وعمت فيه البلوى وعظم الخضم في امور الدين والدنيا نعم ايها ا ل ا ح ب ة كثرت الامراض والعلل و ا ل آ ف ا ت والمشاكل والفقر والجوع وما من ملجا ولا ملاذ ولا مفزع ولا وكيل ولا ن ا ص ر ولا مؤيد ولا معين ولا مغيث غير الله جل جلاله في علاه كاشف البلوى وسامع النجوى لمن ت ر ا ك م ا ل ديونه و أ ص ا ب ه الفقر و أ ق ع د ت ه ا ل ح ا ج ة هل عرفتم ما هو عنوان ح ل ق ة إ ش ا ر ا ت س أ ت ح د ث عن أ م ن يجيب المضطر إ ذ ا دعاه س أ ت ح د ث عن الدعاء نعم لا بد أ ن نتحدث عن الدعاء هذه البلايا وهذه المصائب ليس لها من دون الله ك ا ش ف ة لا يكشفها ولا يفرجها ولا ينفس الهمه ولا يزيل ا ل غ م ة ولا يدفع ا ل ض ر إ ل ا الله ك ل جلاله في علاه هو الذي قال فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون إ ل ى ربهم الوسيله يتقربون إ ل ي ه بانواع القربات ويتوسلون إ ل ي ه بانواع الوسائل المشروعه يرجون رحمته ويخافون عذابه إ ن عذاب ربك كان محظورا أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة في إ ش ا ر ا ت ينبغي أ ن يعلم الناس في هذا العصر بماديته ا ل ط ا غ ي ة و ب إ ن س ا ن ه المتمرد أ ن ه لا بد أ ن يذكر المسلم برب ا ل أ ر ب ا ب وملك الملوك وعلام الغيوب والقاهر فوق العباد ذ ي العرش المجيد الغفور الودود الفعال لما يريد ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها من ندعوا ان لم ندعوا رب ا ل ع ز ة والجلال مالك الملك من ب ي د ه كل شيء قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما ب د أ ك م تعودون ادعوا ربكم تضرعا وخفيه ا ن لا يحب المعتدين تتجافى جنوبهم عن المضاجع تتجافى يحب يدعون جنوبهم ربهم عن خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون قال عن الرسل إ ن ه م كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين يا سلام أ ج م ل ق ي م ة في الوجود أ ن ت ل ج أ إ ل ى ربك و أ ن يطمئن قلبك إ ل ى مولاك و أ ن يسكن فؤادك إ ل ى سيدك و أ ن يستيقظ ضميرك على الدعاء واللجوء إ ل ى مولاك أ ع ظ م ق ي م ة في الوجود أ ن توقن بعظمه الله و أ ن تثق في عطاء الله و أ ن تحسن الظن بمدد الله الذي لا ينقطع أ ع ظ م ق ي م ة في الوجود أ ن تكون عبدا لرب عظيم و ل إ ل ه جليل هو رب ا ل ع ز ة والجلال سبحانه وتعالى ولذلك لزم قبل أ ن أ د خ ل في الدعاء أ ن أ ذ ك ر ب أ ن دعاء غير الله شرك ل أ ن الدعاء تذلل و إ ق ب ا ل وتعظيم للمدعو وافتقار بين يديه و أ ن المساجد لله فلا تدعو مع الله أ ح د ا يا أيها الناس مثل فاستمعوا له مثل ضرب إ ن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له له د ع و ة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إ ل ا ك ب ا ص ط كفيه إ ل ى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إ ل ا في ضلال ذلك ب أ ن الله هو الحق و أ ن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو الله العلي الكبير لا يجوز ولا يحل ولا ينبغي أ ن تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك و إ ن فعلت ف إ ن ك إ ذ ا من الظالمين والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير و إ ن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم ا ل ق ي ا م ة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير إ ن ه شرك يا ا ل سلام الدعاء عظيم الدعاء هو الدين الدعاء هو ا ل ع ب ا د ة أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة ت أ م ل و ا معي يا من أ ج ب ت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون فدعا ربه أ ن ي مغلوب فانتصر ففتحنا أ ب و ا ب السماء بماء منهمر وفجرنا ا ل أ ر ض عيونا ف ا ل ت ق الماء على أ م ر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجري ب أ ع ي ن ن ا جزاء لمن كان كفر يا من أ ج ب ت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أ ح ا ل النار حول خليله روح وريحان بقولك كون يا من أ م ر ت الحوت يلفظ يونس وسترته ب ش ج ي ر ة اليقطين يا رب إ ن ا مثله في ك ر ب ة ف ر ح م عبادا كلهم ذنون يا السلام حديث عجيب م الحديث تستغربوا م لكم ا أقول ل ده الحديث بوب ّ ا ل إ م ا م النسائي في سننه باب دعاء الخيل الخيل الحصين ا ل ح ص يوميا ن دي عندها دعاء يمكن د ع و ه رب العالمين كل الحصينه في الدنيا عجيب ا ل ح د ي ق و ل ش ن و قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن للخيل دعاء وقت السحر سبحان الله بتدعو ربنا وقت وفينات بيكونوا وفينات بيكونوا وفينات بيكونوا بيتفرجوا وفينات بيتكلموا بالتلفونات بنات فضائيات عريانات السحر نايمين ما حاجة مساهرين زيلم حصل حفلة في في فيهم مجدعين مع وقت السحر تقول ا ل خ ي ر اللهم خولتني من خولتني من بني آ د م فاجعلني من احب ماله واهله ل تسأل ل ل س ح ر بتقوم ا ا ك ل ا م د رأيكم ا ل ك ل ا م ده ي ا السلام يا نعم. نعم. يا السلام أم نعم نعم أخي يا أخي طيب د اداب ر اتكلم اهم عن حاجة الدعاء نحن ا ما قاعدين ندعو الله قاعدين ندعوه فكيف ندعوه اول ادب ينبغي ان تدعو الله بالتضرع والتذلل والانكسار والافتقار اظهارا ل ل ع ب و د ي ة واظهارا ل ل ف ا ق ة و ا ل ح ا ج ة ثانيا ان تلح وان تتملق وان تجتهد في الدعاء وهذا معنى فدعوه مخلصين له الدين له مخلصين ثالثا أ ن تدعو بحضور قلبك ادعوا ل ل ه و أ ن ت م موقنون ب ا ل إ ج ا ب ة واعلموا أ ن الله لا يقبل دعاء قلب غافل لاهن والحديث الأوقات والأحوال الأوقات كوقت والوقت وبين السلسلة الصحيحة ثم أن الأوقات الفاضلة الشريفة للدعاء من الأوقات الفاضلة كوقت السحر والوقت بين الأذان وبين الإقامة نتحرى عند في بين ثم السفر من أن هذا من ا ل أ ح و ا ل وكذلك عند نزول الغيث عرفت وعند المرض ل أ ن ا ل إ ن س ا ن يكون فيه من الانكسار وفيه من ا ل إ ق ب ا ل على الله عز وجل ما يجعل الدعاء حريا ويستحب ا ل ط ه ا ر ة ورفع اليدين إن إذا إليه من أن ربكم كريم رفع يردهما صفرا فيهما حي يستحي يديه يدعوه ليس شيء عبده ترفع يدينك و ه ي ع ل ا م ة ا ل ح ا ج ة يا ا ل سلام أ ن ت ر ك ز على ج و ا م ع ا ل د ع ا ء تقولي ع ل ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م اللهم إ ن ي أعوذ بك من ز و ا ل نعمتك و ت ح و ل عافيتك و ف ج ا ء ة ن ق م ت ك و جميع ص خ ت ك اللهم اهدني أ ح س ن ا ل أ خ ل ا ق ربنا آ ت ن ا في الدنيا ح س ن ة و في ا ل ا خ ر ة ح س ن ة و أ ن ت قدم بين يدي ا ل د ع ا ء حمد الله و ا ل ثناء علي ه حديث عند ا ل ن س ا ء والترمذي و ا ل ص ح ا ب ا ل أ ل ب ا ن ي أ ن أ م سليم قالت للسلام علمني كلمات أ د ع و بهن في صلاتي أحديث تحت سبحي واحمدي تسبح عشرة وتحمد جدا ده بعد التشهد في يقول مهم لازم ما ما تسلم نعم نعم ظهر لها والجلال قال عشرا الصلاة العزة تقول وقبل لك عشرة عشرة وتكبر عشرة يقول لك رب العزة والجلال نعم نعم د ا ي ر ش ت ر و طوال الدك هل بعد طوال بدك له؟ الكلام ب د عجيب يا اخي يا سلام وكذلك اعظم اداب الدعاء ان تتوسل اليه باسمائه الحسنى وبصفاته العلى يا منان يا كريم يا رحمن يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني عليه منان ارحمنا اصلح وهكذا قال عليه الصلاة رحمن برحمتك والسلام كله الاذو والجا وقول و ا يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م واطلبوا بعد ذلك الطلب الذي تريدون والسؤال الذي تطلبون يا ا ل سلام يا أ خ ي من اداب الدعاء رد المظالم رد المظالم نعم خرج بنو إ س ر ا ئ ي ل في زمن قعطوا فيه حتى أ ك ل و ا ا ل م ي ت ة والمزابل و ا ل أ ط ف ا ل وكانوا يخرجون إ ل ى الجبال ويبكون لله جل جلاله وتضرعون ف أ و ح ى الله إ ل ى أ ن ب ي ا ئ ه م لو مشيتم ب أ ق د ا م ك م حتى تحفى ركبكم وتبلغ أ ي د ي ك م عنان السماء وتكل السنتكم من الدعاء ف إ ن ي لا أ ج ي ب لكم داعيا ولا أ ر ح م باكيا حتى ترد المظالم إ ل ى أ ه ل ه ا ففعلوا فمطروا وفتح الله عليهم يا ا ل ل س إنها سالة لكل مكلوم لكل, مظلوم، لكل مهموم لكل سقيم لكل مريض لكل محتاج لكل محتار لكل من وقفت أ م ا م ه م ش ا ك ل و ع ي ت ه الحيل و أ و ص د ت في وجهه ا ل أ ب و ا ب ذهب إلى الزكاة فلم يعطوه شيئا، ذهب الى ز ك ا شيئا ة فلم ل يعطوه ذهب إ الناس فلم يصدقوه أقول له قال ابن مسعود لو دخل العسر في جحر لجاء اليسر حتى يدخل عليه عليكم ه ع ل ي أ ن تلجاوا الى ربكم و أ ن تدعوا مولاكم ف إ ن ه لا يعجزه شيء و إ ن ه قريب و إ ذ ا س أ ل ك عبادي عني ف إ ن ي قريب أ ج ي ب د ع و ة الداع إ ذ ا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون رب ا ل رحيم و إ ل ه عظيم الحوائج عنده م ق ض ي ة و س ر عنده ع ل ا ن ي ة الغيب عنده مكشوف وكل أ ح د منا إ ل ي ه ملهوف جل جلاله في علاه ثم علينا أ ن ن أ ك ل الحلال يوجد صياد اسمه منصور وقف مسكينا محتارا في وقت ص ل ا ة ا ل ج م ع ة فمر عليه بشر الحافي وقال له بشر الحافي ما لك يا منصور قال أ ب ن ا ئ ي ب ك و ن يحتاجون إ ل ى ما ي أ ك ل و ن قال قم و ص ل ي فصلوا ل ج م ع ة وقال بشر يصلي وقال له ا ر م ا ل س ن ا ر ة رمى ا ل س ن ا ر ة فخرجت س م ك ة ك ب ي ر ة فرح بها منصور وذهب منصور وباع ا ل س م ك ة و أ ط ع م أ ه ل ه الحلوى وجاء بجزء من الحلوى قال الشيخ الذي كان سببا لنا ودعا لنا الله لدعائه أ ر ي د أ ن أ ط ع م ه من ا ل ح ل و ة فجاء ب ا ل ح ل و ة إ ل ى بشر الحافي فقال له بشر ما هذه قال هذه بعض ا ل ح ل و ة من ا ل س م ك ة التي بعنا ضحك بشر وقال يا منصور لو أ ط ع م ن ا أ ن ف س ن ا هذه ما خرجت ا ل س م ك ة لو كنا ن أ ك ل أ ك ل زيدا ا ل س م ك ة ما كانت مرجع يا سلام يا أخي هنالك من الناس من يستجيب الله دعاءه أ س أ ل الله العلي القدير أ ن يوفقنا و إ ي ا ك م ما يحب ويرضى و أ ن ي أ خ ذ بنواصينا و إ ي ا ك م إ ل ى البر والتقوى إ ن ه ولي ذلك والقادر عليه وصلى اللهم وسلم وبارك و أ ن ع م على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته